يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون